احترت ايش اقول في قل لها شي يا كثر ما ودي لها اقول واقول مع كل ضحكة فجر وطلالة الضي يا سيد صباح اللي بها الصدر ماهول احترت ايش اقول في قل لها شي يا كثر ما ودي لها اقول واقول مع كل ضحكة فجر وطلاغة الضي يسعد صباحا اللي بها الصدر ما هو مع كل غفوة يوم وقفاية الفي يسعد مساها والسعادة على طول هي نصفي الثاني وروحي وهي هي مرسج كل ما صرت معلوم تمالو القى الهنا والقى السعده فهالي والقى بهل الظلم والضيق مسؤول اقول ما دمت ما دمت حي اخلص لها و لها اقول و احترت ايش اقول في قل لها شيء يا كثر ما ودي لها قولوا قول ما ضحكة فجر واطلاله الضي يسعد صباح اللي به الصدر ما هو